الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها, والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله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 منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعض من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَصْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وَخُطًى كَالَّذِي خَاضُوا أَلَا لَكُمْ حَبِقَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَنَائِهِمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ مدين والمؤتفكات كَأَنَّهُمْ إِلَيْهَا بالبينات فما كان بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ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 أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ووعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنها. ورضوان من الله اكبر ورضوان من الله أكبر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 ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن, لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم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 وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تُنْفِقُوا فِي الْحَقِّ قُلْ نَرُجُّهَا نَمَا شَدُّ حِرٌّ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بِمَا كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة مِنْهُمْ منهم الْخُرُوجَ كالخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا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 إنما يريد الله أن يعذبه بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا انزلت سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك كون الطول منهم استأذن كون الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبعانا قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولاهم لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من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 سولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن مَا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم غنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً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 الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أي استغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم يبيه إلا عن موعده وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله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 حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا من من الله إلا إليه وظنوا من, لا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا الله هو الْجَوَّادُ الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين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 واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون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 لقد جاءكم رسول من أقصكم عزيز عليه ما التم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو